<يصفح> جنا لك مشاي مش مشاي جنا لك مشاي مشاي جنا لك مشاي يوم الاربعاء جنا لك مشاي يوم الاربعاء بدت الاصوات لبيك يا <يصد> ف الج رغم تفجير الج العما وج والجرريح زرا ك بدم نزاف غم تفير الج العما ووجف والجرري هي زرا من حيهات الحاتب زور الحسون دفنا بالناجك منزور لحسنو آمير المؤمنين زور اللحسيانو آمير المؤمنين Jenelek mishaya yom al-arba-ayin Adatila asuat tabayika hussein Adatila asuat tabayika hussein Wahsan Jenelek mishaya yom al-arba-ayin Jenelek mishaya yom al أشريقت معا بيا المدمي لرؤوس لهم فوقي لرمحتي شالي لشموس أشريقت معا بيا المدمي لرؤوس على ضلعي لشمس يا خيري لتدوس مثل ضلع الزهرة بتخير النفوس عن وسيل زهرة جينا السائري ووسيل زهرة جينا Jini <محسين> lakma <عاي> يوم yom an-arba-ayin Lada tila asuwa tlabaik khusin Lada tila asuwa tlabaik khusin Lada tila شعليتك متوهج بك بالصدور ونار ذبحك بالقلب ضلت تفور شعليتك متوهج بك بالصدور ونار ذبحك بالقلب ضلت تفور موش بس جفوف لا نعطيها ونحور لو بقينا الجفوف بس تقصد تزور لعل في بصات اليقين لعل دربك تهت Oh, say. Jini, kemashaya yom al-arba'i. Jini, kemashaya yom al-arba'i. Nadatil asuwa tlbaik husin. Nadatil asuwa tlbaik husin. Oh, say. Eno, العشق يا حسين مو بس عاطفة عبنا نابح عن عقيدة ومعرفة العشق يا حسين مو بس عاطفة عبنا نابح عن عقيدة ومعرفة يا حروف بيا لغات وصفة جبل مبدأ ما تهز العاصفة وإحنا عزم حسين بنا ومايلي وإحنا عزم حسين بنا بنا يا حسين <تصفيق> جنلك مش يوم الأربعين جنلك مش عيه يوم الأربعين ندت لأصوات لبيك حسين ندت لأصوات لبيك حسين عن تك انا امو بايد اذا تجري العيون انا مو بعيد في <تصفيق> سوح المنون فجرت بعيوني انهار عيون لك تدمع عيني يا مشايا يوم الاربعاء الجنريك مشايا يوم الاربعاء المسات الصوتيه والتوزيع يوسف الصبيهاوي مشايا يوم الاربعاء اداء الرادود الحسيني محمد الكناني والرادود الحسيني علي الكاني الكلمات للشاعر الحسيني السيد علي المكسوسي